واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 و َ إ ِ ذ ْ ق َ ا ل َ ا ل طائفه ََِّ ة منهم ُِْْ يا َ اهل َ يثرب ََِْ لا مقام ََ لكم َُْ فارجعوا ْ و ي َ س ْ ت َ أ ْ ذ ِ ن ُ فريق ٌَِ منهم ُُِْ النبي َِّ أ َ ي َ ق ُ و ل ُ و ن َ إ ِ ن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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم ُ إ ل ي ن الينا و ا ق ا ئ ل ل إ خ و ن إِلَيْنَا ه هَلُمَّ م ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه َ عليكم فاذا جاءتكم ا ل خ و فاذا رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم إليك ك ل ي يغشى عليه من ل م و ت ف إ ذهب ا ذ الخوف سلقوكم ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير أ و ل ئ ك لم يؤمنوا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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف ضعفين لها وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين نؤتها ِ اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إِنِ اتقيتن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 أن تخشاه ف لكي م منها ا وطرا قضى زيد ز ن و ج ه ا ل ك لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين يكون حرج في أ ز و ا ج أ د ع ي ا ئ ه م إ ذ ا قضوا منهن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 فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي أ انا احللنا لك ازواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك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 الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين ي ؤ ذ و ن الله و ر س و ل ل ه ع ن ه م ا ل ل ل ه في ا د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة وأعد ل ه م ع ذ ا ا مهينا ب و ل ذ ذ ي ي ن ؤ و ن ا ل م ؤ م ن ن ي و الاسلاميه م م ؤ ن ت ت بغير ما ا ك ب و ا ا فقد ح ت م و بهتانا و إ ث م ب ن ا يا ي أ ا النبي